وينها يا قلب انت ولا بالغالي يسهر على ذكرى وعينها دنيفا يشتاق لكن كيف يلقى ما حد يشمس اللي جمال صارت كسفا شمس اللي قاول والدي صارت كسيفة كان الوله والشوق والحب والتي دي ماهو علينا رفيفة كان بعيوني وين مرحل ألاقي سحزت تسقي قروب نظيفة يسهر على الذكرى وعناه ذريفا يشتاقي لكن كيف يلقى محبي شمس اللي قاو الود صارت كسيفا الشمس اللي قاول ودي صارت كسيفة واليوم إليه البعد إليه القسل شوفت رفيقي إليه صارت كلفة لا تحرم المشتاقي نومات ليالي لازم تزور لو زيارة خفيفة لازم تزور لو زيارة خفيفة ولاهي يا قلب يسهر على الذكرى وعينه ذريفة يشتاقي كيف يلقى محبي شمس اللي قاو الود صارت كسيفة شمس اللي قاو الود صارت كسيفة ولا هي قلب انت ولا بغالي يسهر على الذكرى استجلك لكن كيف ينقى محبي شمس اللي جا والود صارت كثيفه شمس اللي جا والود صارت كثيفه ولهي يا قلب انت ولا عبد غالي يسهر على يشتاقي لكن كيف يلقى محبي شمس اللقاء والودي صارت كسيفة شمس اللقاء والودي صارت كسيفة